ابن ريح القدس اللي اهل واحد امين النهارده 12 مصرة الكنيسة بتحتفل كل 12 شهر قبطي بعيد الملاك مخايل شفاعتكم معانا النهارده البيوت كلها في الصلاة بتاعتها بتشفع بالملاك مخايل ولو في بيت بيتجمع يا رب يعني يكون كل كده بيتجمعوا يصلوا بالليل مع بعض يحطوا شمع قدام ايقونة الملاك مخايل مهم قوي لان الملاك مخايل بيحرصنا وبيشفع فينا كلنا لكن النهارده كمان عيد حلو قوي ومفرح جدا هو عيد ظهور الصليب للامبراطور قسطنطين وهو رايح يحارب بجانب انه الفكرة قوية جدا ان الصليب يظهر في السماء واني يعلن الصليب انه هو الذي به يغلب لكن ايضا الفكرة بتاعت ان الله يتدخل في الزمن وفي التاريخ ويعطي قوة وغلبة وانتصار دفكرة مهمة جدا الإمبراطور قسطنطين إحنا بنحتفل بنياحته 28 برامهات وهو أحد العلامات اللي في القرن الرابع اللي قدت سلام للكنيسة وسلام للعالم وظهور الصليب بنحتفل بيه مرتين مرة في عشرة برامهات ومرة في 17 توت فالقصة دي بنقولها كتير وبنقولها كمان في نياحه القديسه هيلانا لو حضراتكم فاكرين لكن هقول لكم في البدايه بس الفكره وبعد كده نتكلم على ظهور الصليب هو البدايه زي ما قلت قبل كده في عيد نياحه الملكه هيلانا ان كان في جنرال روماني اسمه قسطنطين كلوروس وده كان احد الاباطره احد الملوك التلاتة الكبار وقتها كان هو ملك على بيزنطة وماكسيميانوس على روما ودقلديانوس كان واخد المنطقة بتاعت انتاكيا ومصر والمنطقة بتاعت الشرق الاوسط دي اسيا الصغر فمحد احيانا يظنوا ان دقليديانوس كان امبراطور روما لا دقليديانوس كان واخد المنطقة بس بتاعتنا عشان كده عشان كان الشهداء بتوع كلهم من, من عندنا ومن انطاكيه كان قسطنطين كلورس ده كان بيزور منطقه فلسطين اسمها الرها واعجب بفتاه صغيره اسمها هيلانا امبراطور وملك اخدها اتجوزها هي كانت مسيحيه قلت قبل كده ويقال انه قعد اخذها وسافر بيها سربيا و وقتها حملت الملكة هيلانا وبعدين جابت الطفل فهو تولد في صربيا لكن لما تولد هو رجع بيزنطه وتجوز تاني وساب الملكة هيلانا ملكة هيلانا ربت قسطنطين وربته على أخلاق مسيحيه لكن ما قدرتش نتعمده تعمده لأنه الملك هي كانت أبوه الملك فلو كان اتسمع إن هو خلته مسيحي كان طبعا هيثور ويمكن كان يقلب الدنيا فهي خلته كده لكن اتربع الأخلاق المسيحية هو شاف والدته ملك هلانا كانت إنسانة طقية جدا وبعدين حصل ان ديقليديانوس ابتدى يتطهد قسطنطين لما بقى شاب هو بقى شاب تعلم الفروسية والأدب والفلسفة فغالبا ديقليديانوس خاف منه ان هو يثور عليه فراح وقتها القسطنطين راح لابوه أبو فرح بي جدا واعلن انه هو يارس العرش أعلن هو يارس العرش بعد منه وفي علامات ابوه وقسطنطين أصبح حاكم على المنطقة بتاعت بيزنطه ويتبعها وقتها بريطانيا وفرنسا وأسبانيا المنطقة بتاعت أوروبا ال اللي فيها بيزنطه منطقه اليونان والمنطقه بتاعت فرنسا وأسبانيا وبريطانيا لكن بعد ما بقى بعد ما بقى حاكم قدر يفرض سطوته وكمان هو انسان حلو كان قسطنطين فبتوع روما سمعوا على انه قد كده هو انسان كويس قلل الضرائب مفيش فيش اضطهادات كان بقى حاكم روما مكسيانوس الشرير السيء قوي اللي هحكيلكو عنه كمان شوية شرس جدا فراح بعطوله بتوع روما نبلاء روما قالوله تعالى انقذنا واحكم روما بالمر فراح بالجيش بتاعه خاصة ان ماكسيميانوس كان بيتطهد المسيحية قوي فأخذ الجيش بتاعه وراح على روما علشان يحاربه بس ماكسيميانوس كان قوي وجيش روما قوي وقسطنطين ما كانش فاهم هيخش روما ازاي يعني دول النبلاء اللي قالوا كده لكن الجيش نفسه فعسكر في منطقة وهو بالليل قاعد يفكر فيقال اني في عز النهار تاني يوم هو قاعد يفكر طول الليل يعمل ايه لما الصبح النهار يقلل يقل في عز النهار النهار علشان الصليب بان بقوة اعلى من الشمس ظهر الصليب وتحت منه مكتوب بالنجوم وانتم متخيلين الشكل اللطيف قد ايه صليب قوي في السماء وتحت منه مكتوب بالنجوم باللغة اليوناني بهذا تغلب مش بس قسطنطين اللي شاف الكلام ده كل الجيش شاف الحكاية دي جاب القوات الكبار وقال له هم شايفين ده قسطنطين عارف الصليب والقوات دول عارفين الصليب فراح جه الامبراطور قسطنطين وقتها حط الصليب على كل الجيش بتاعه ويقال إن في الليلة دي لما نام جاله ملاك وقال له حط علامة الصليب على كل الـ الـ الـ الجيش بتاعه دخل الامبراطور وقدر انه يغلب ويقال انه كان ماكسيميانس والجيش بتاعه بيجري قدام منه دخل ماكسيميانس والجيش بتاعه على نهر الطيبر وقع هو والجيش بتاعه مات ماكسيميانس ده كان انسان شرير جدا يقال إن لما دخل اتعمد أغلبية الجيش والقوات بتوع الامبراطور وان كان قسطنطين نفسه تعمد اخر أيام حياته وان كان تعمد على ايد ناس نصه اروسيين لكن ايا كان لكنه قسطنطين قدر انه يفرض سلام عام وحط مرسوم التسامح الديني 313 وقدر انه يخلي العالم يتنفس رائحه السلام والفرح بنى القسطنطينية 324 وعملها عاصمة للإمبراطورية الرومانية 330 وأصبح وسماء القسطنطينية وعملها مدينة مسيحية رفض ان يتحط فيها أي معبد وثني وجاب كل الأكساد الرسل والتلاميذ حطها عنده وبنالهم كنايس وفضلت مسيحية لحد سنة 1453 عند الفتح العثماني لما غير هويتها تماماً وبعدين سنة 1930 سموها إسلام أبول إلى الآن لم تعد هناك كمسيحي تدخل ربنا أنه يوقع ممالك ويقيم ممالك أنه يوضع يده على زمان الأمور في التاريخ دائما حتى وإن كان ملك حتى وإن كانت جيوش حتى وإن كانت قوة تحالفات لكن الله فوق ده كله يقول كده في سفر الجامعة فوق العالي عاليا يلاحظ يعني في مراتب ولكن الأعلى في المطلق فوقهما يعني إيه؟ في واحد رئيس وفي أعلى منه لكن العالي فوق ده كله يلاحظ يقول كده في سفر امثال يقول قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله ربنا ايده ماسكه قلب الملك ما حدش يظن ابدا ان تلك الامور اللي احنا بنقعد نحسبها ممالك ما قامت ممالك ما قعدت ومين بيسيطر ومين بيعمل ان الكلام ده بعيد عن تدبير ربنا حتى اني في مزمور 33 يقول لن يخلص الملك بكثره الجيش الجبار لا ينقذ بعزم القوه تقول لي ما بقيه تاني اقول لكم في تدبير ربنا التاريخ يقول كده ان الله يتحكم في الممالك يتحكم في حاجتين ربنا يتدخل في حالتين حاله علشان يسير التاريخ حسب تدبيره الخاص جدا اللي بيه هو عايز يتمم ارادته وعمله اللي هو مدبره العالم كله يوقع ممالك ويقوم ممالك عشان تمشي حسب التدبير زي ايه زي تدبير الخلاص اللي عمله في كل العالم يجي عند نقطه معينه هو عايز في الوقت ده يتم الاعلان عن قوته بطريقه معينه علشان العالم يفهم زي مثلا لما جه يرجع الشعوب وقت السبي اولا وقت السابي غير خريطه العالم علشان إيه؟ علشان ال ال ال وقتها اسرائيل مملكه اسرائيل ومملكه يهوذا ما كانش ينفع تكمل بالصوره دي دخل اشور اخذت اسرائيل ودخل نبوخذ نصر ياخد مملكه يهوذا تقول اللي هو بتدبيره أقول لك بسماحه وبعدين التدبير بقى لازم الشعب ده يرجع علشان يتمم بي عمل خطة الخلاص والنبوات بتاعته فيروح ييجي الملك بتاع فارس اسمه كورش ويقول له ادخل دلوقتي تقول لي قاله اقول لكم اه الكلام ده تلاقوه في صفرة ارمية وتلاقي في بعد منه ملك تاني بتاع فارس اسمه داريوس داريوس ده دا انتفض مرة كده وقال يا جيش يا شعب شعب اليهود لازم يروح دلوقتي اورشليم ليه؟ يا شعب ابن الهيكل ليه؟ الإله اللي قال لي أنا بدي لك الملك قال لي خليهم يابن يا الهيكل بتاعي وقال لهم أرجوكوا صلولي أنا أولادي قدموا زبايح عني كلام ده في سفر عزرا معنى هذا إيه؟ إن الله إيده في التاريخ وتلاقوا يتمم تدبيره بصوره معينه علشان يعلن تدبير معين زي مثلا انه يسمح بالرومان في الفتره دي تجتاح العالم كله قبل ما يجي المسيح علشان ييجي المسيح فيبقى من خلال المملكه الرومانيه العالم كله ينتشر فيه المسيحيه قلت لكم كلمتكم في عيد الميلاد عن الموضوع ده اذا هو يغير وأحياناً يتدخل حينما يجد ملك من الملوك شره زاد لدرجة يمكن أن يؤثر على تدبير خلاص العالم كله زي مين؟ زي دقلت عند وقت معين بس أقف عند كده ونيرون نيرون عند وقت معين ربنا شاف أنه لو قعد أكتر من كده هيأثر على الخلاص ينتهي نيرون وزي ما هتشوفه ماكسيميانوس كل الأباطرة اللي وقفوا قدام الكنيسة عند نقطة معينة ربنا قال بس نقوله طب ليه ما انقصتناش قبل كده يقول في تدبير تاني انه يظهر من خلال هذه الشراسة قوة ايمان قدسين زي ايه زي وقت الصراع اللي كان بين فرعون وموسى النبي ربنا يقول انه, إنه قص قلب, قلب فرعون وما خلهوش يسمع الكلام بتاع موسى النبي على طول نقول يعني ايه قصه قلبه؟ أقول لكم يعني ما خلاش ضربة الأبكار اللي كانت هي النهاية في الأول ليه؟ علشان يظهر الله قوته في التاريخ ويظهر الله كمان قوة عمله من خلال موسى النبي فبصوا عندنا تاريخ طويل قوي يعلن فيه ربنا قوته وقدسين كتار يستعلنوا من خلال هذا التاريخ يدخل ربنا عند نقطة محددة يقول الملك بس اسكت لن تكمل على العرش مهما كان بقى قوي نيرون دا كان شرس جدا هدريان ماكسيميانوس زي ما هتشوفوا دخل ديانوس دول كلهم كانوا شرسين عند نقطه معينه يقع على الملك بتاعهم عشان كده تجدوا ربنا عينه على الملوك زي مثلا هيرودس اغريباس دا لما قعد على الكرسي وقعدوا يهتفوا له إله ربنا فوق شايف وسامع اول لما شافه ان هو إبل ده ولقى ان القصه دي هتنتشر عمل فيه حاجه غريبه جدا خلاه يدود وهو قاعد على الكرسي طول ده؟ للدرجه دي اقول له كل الدرجه دي اوعوا تظن ابدا انه الله لا يسمع ولا يرى هو عيناه مفتوحتان تنظر وتسمع لكن أحياناً يترك هذا الشرير يجلس فترة حتى يتمم تدبيره على مستويين: تدبير الزمني اللي بيه يسير العالم إلى خطة معينة وتدبير الأولاد كمان أحياناً يمتحن البار بالشرير وتمتحن القوة الكنيسة بالاتهادات وأحياناً تغربل أيضاً. الكنيسة بالاتهاضات يعني ناس فيها كده زي الأش ربنا يسمح بالاتهاضات تتغرب الكنيسة ولكن تظل قوة الكنيسة قائمة حدش يشك فيها زي ما شفته يظهر الصليب يقول بهذا تغلب غلب قسطنطين هو تظنه أن قسطنطين نسي الحكاية دي كان عارف أن طول عمره ان الصليب هو سر الغلبة بتاعته الصليب هو سر الغلبة هو سر القوة عشان كده دايما تفهموا ان الحمايه بتاعتنا عند ربنا حمايتنا عند ربنا مش عند بشر اوعوا تضعوا احساسكم بالقوه في بشر ولا مرشح معين تظنوا ان دا لو قاعد على الكرسي احنا هنبقى كويسين غلط دا مش من الايمان ولا تظنوا ان في حاله معينه سياسية الكنيسه ترتاح غلط الكنيسة ترتاح في المسيح الكنيسة تحتمى في المسيح مش في شخص مش في حزب مش في ناس مش في حالة المسيح فقط هو القادر أن يحمل الكنيسة عشان كده بص بولس رسول يقول في عبرانيين 11 الذين بالإيمان قهروا ممالك سدوا أفواه أسود أطفاءوا قوة نار نجوا من حد سيف تقوموا ضعف صاروا أشداء في الحرب بايه مش بقوة جيش، مش بقوة ناس، بإيمان تظن دي كلمات تظن ده مجرد شعرات بنقعد نرفعها علشان نحمسك علشان تبقى تحتمل أبدا التاريخ يقول كده أن المعركة اللي بين أولاد الله وأولاد إبليس يحسمها أولاد الله دائما بالإيمان يحسمها اولاد الله بالتمسك بالصليب بالمسيح الاشرار لا يهلكوا بقوه شر يهلكوا بقوه المسيح لإلهنا كل مجد وكرامه الابدانيه